ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتراء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين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 فَلَنَبْلُوَنَّكُم أَمْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَعُوا الْخَيْرَ مِنْ أَنفِقُون وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ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 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب